وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استثقاه قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا وَدَعَ عَنِ مَا كُنْتُمْ أُنَاسًا مَّشْرَبُهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن قُطُوفِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَاكُلُوا مِنْهَا مِمَّا ذُهِبَ مِنْ زَاخِرٍ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۖ وَتَتَلَّ عَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما بِمَا يظلمون واتألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحدون في السماء إذ تأتيهم حيثانهم يوم ثبتهم شرعا إذ تأتيهم حيثانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبنوهم بما كانوا يفسقون